في بياخد سواب ايه الاخرين التانيين قالوا بس الفرض العين يعني اقوى والفرض العين اشد فرضية لذلك الصلاة اللي هي اعظم اعمال الاسلام فرض عين مش فرض كفاية فالخلاف ما بين العلماء كده المهم اللي اتنين مهمين جدا وخد بالك من حتة الفرض العين دي احط لك عليها فايدة تربوية وعملية انا يعني بقول للناس بالذات لما مروح الجامعات يا شباب انا مش عارف ليه انتو عندكم شيزوفرينيا عندكم انفصام في فهم معاني الاسلام طول ما انا بذاكر حالي مع ربنا مش ولا بود طول ما انا بحضر دروس وبعمل كذا بقيت كويس ليه لانك انت مش فاهم ان اللي انت بتعمله ده ثوابه قديه عند ربنا وانت في تخصصك ده ان انت بتعمل فرض كفاية من تحت مسألة فرض الكفاية وقع المسلمون في الاسم ازاي دلوقتي احنا ما بنعرفش نعمل الصاروخ مش عارف كروز اللي بيعمل مش عارفاية ما عندناش الامكانيات دي ليه لان في مسلم كان عليه فرض كفاية انه يتعلم الصناعة دي وما تعلمهاش باتقانه وماكملش فيها ووقف لغاية حدود معينة فبقت قدراتنا قد كده ده ان شاء الله من 200 سنة فهم تقدموا والتكنولوجيا زادت وطوروا نفسهم وبقوا كذا وانت قاعد استهلاكي تاخد الحاجة وتلعب فيها وخلاص فلو ان المسلمين فهموا عبرة وحكمة الفرض الكفاية كانوا يبقى سادة الدنيا فهمين لانه ايه انه العسكري اللي بيطلع الطيارة دي فرض كفاية عليه انه يتعلم ويحسن ويتقن ويطلع لنا احسن طيارة لغاية ما يبقى متنافس بل احسن من الدول دي واش معنى يعني اليابانيين واش معنى يعني الصينيين واش معنى يعني كذا ما تجيش تقول لي ناس عندها قضية فهمتوا حاجة دي فكرة الفرض الكفاية كان لازم نقول المعنوة الفائدة الثانية الوقوف عند حدود الل... وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى عمل نظام اللي احنا عادين بيقوله هو دي الشريعة ويقسمه بالله الذي لا اله غيره ما هي دي الشريعة بس اللي هو الحدود يقول لك هنطبق الشريعة يعني هنقطع ايدين السارق يعني نرجم الزاني يعني شارب الخمر اخر يجلد ايه دا ايه دا ايه دا يا عم لا طب لا قال ايه اولا ومين قالك ان دي الشريعة بس طب والنظام الاقتصادي اللي في الشريعة فين والنظام الاجتماعي اللي بيقول الراجل كذا والست كذا والزواج يتعمل كذا والوضع كذا فين ما دي الشريعة بكل معانيها عبادات ومعاملات وووو. احنا عايزين تفهموا فهموا الشريعة امسك كتاب فقه بس وجبلي لي الجلدة واش اقرى الفهرس تقرى معايا كده الفهرس تلاقي طهارة عبادات صلاة صيام هم حج جهاد خلصنا كده الفخ خلص الشريعة خلصت لا, لا لا لا خلص بقى في المعاملات المالية بيع وشراء وربة ومعاملات ومرابحة ونظام السلم ونظام كذا ونظام كذا والوكالة والمزارعة والمساقاة ايه ده كل المعاملات المادية يبقى دخلنا في الاقتصاد خش في اللي بعده النكاح وشروطه والطلاق والخلع وكذا وكذا ايه ده في حاجة اسمها نظام اجتماعي في الشريعة بعدين افتح اللي بعده في حاجة اسمها نظام القضاء في الشريعة فيكلمك عن الشهادات والاقضية دي كلها الشريعة بعد شوية تبص تلاقي لعلاقات حتى العلاقات الدولية يتكلم عليها ان النهاردة الصفراء ده اليوم احكام والعلاقات ما بين الدول لها احكام ويفرض لها ابواب في الفقه الاسلامي ما هي دي الشريعة هي دي ان الاسلام في كل شيء هي دي قل ان صلاتي ونسكي ومحياء ومماتي لله رب العالمين فهمتوا فمش الحدود بس ده او الحاجة اتنين طب وانت زعلان ليه ده انا بحفظ عليك انت زعلان ليه هيقطعوا دينا ايديك احنا هنقطع ايدين الحرامية انت حرامي دول هيرجمونا ح... هيرجموك هيرجموا الزناه اللي تعدوا على بنتك او اختك او مراتك او بنت خالك او كذا هيرجموا دي هيرجموا انت... اللي عمل الكلام ده انت مالك ثلاثة مين قالك اصلا ان الحدود دي عشان تتطبق اصلا انها هتبقى بالنسهولة بمكان الحدود في كلمة واحدة روادع روادع ننزل دلوقتي نسافر واحد كان بيقولي كده انزل دبي ووريني بقى هتعرف تكسر اشارة ازاي غرامة دم قلبك واول ما هتنزل في المطار يقولك بقولك ايه هنا مفيش يزار فتلاقي المصرين أسده وماشي على صراط المستقيم ليه الرادع هو ده اللي الشرع عايز يعمله في الحدود هو واحد بس يقام عليه الحد فتيجي يا عم لأ لحسن تثبت علي تبقى مشكلة ده ترجم لا بس واحد بس الدنيا كلها تبقى خايف من العقوبة فروادع إنما عشان تثبت الحد وريني بقى زنا. عايزين اربعة عدول ثقات يقولوا انه كانوا في العلاقة الزوجية بحيث انه كان في جماع كامل ده يحصل ازاي ده, ده لو دخلوا عليهم في اللحظة دي لو حصل انه نزع ما يبقاش زنا. لو قال لهم الاتنين عصروا ما يبقاش زنا. طب يثبتها لي يبقى صعب ما تكون في الاثبات وما ليه اللي يثبتها الاعتراف طب والاعتراف النبي صلى الله عليه وسلم قال لصديق ماعز قال له هل ستركه بثوبك يعني الاصل انت ما تعترفش تسطر على نفسك الا بقى اذا كان خلاص زي ما قال في شأن ماعز لقد تاب توبة لو قسمت على اهل الارض الوسعتهم يبقى, يبقى مش هينفع عشان تثبتها السارقة لازم بقى تشوف هو بلغ النصاب وهل كان في زمان مجاعة ولا لا وهل كان عنده كفاية ولا لا وإيه اللي دفعه علشان كده وعندنا قاعدة بتقول ايه ادرق الحدود بالشبهات خلاص بالشبهة لا مفيش حد بالشبهة يبقى الحد ده هيقام ازاي يبقى المسألة من ازاي ما الناس فهم من ازاي ما الناس فهم انه لو طبقنا الشرع هتبقى مشكلة كبيرة روادع ليس أكثر من ذلك فحد حدودا فلا تعتدوها الأمر الثالث المنع من قربان المحرمات وارتكابها قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن أربعة رحمة الله بعباده في تشريعه خمسة النهي عن كثرة السؤال والبحث لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاروني ما تركتكم ما تتكلمش بقا ما تردش تخدش في التفاصيل ما تعملش زي بني اسرائيل اذبحوا بقرة خلاص اي بقرة اذبحوا بقرة يعني اي بقرة طب قلنا كده شكلها ايه طب شكلها كذا طب لنها ايه طب, طب بس قربها لنا شوي طب خلاص ضيقوا على انفسهم فضيق الله عليهم ذروني ما تركتكم فانما اهلك الذين من قبلكم كثرت مسائلهم واختلافهم على انبيائهم فلا يدون سهل. لان خلاصة هو ده الدين اللي احنا قلنا ده اعمل الفرايد ابعد عن النواهي والمحرمات الحدود دي تعديش ناحيتها والاشياء المسكوت عنها شوف الاصل فيها ايه والاصل في الاشياء الاباحة خلصت المسألة وهذا الدين اليسر وصلت يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون اي الذين يبحثون عما لا يعنيهم واحنا تدرسنا حديث من حسن اسلام المرء تركوه ما لا يعنيه فهذه الحدود وهذه الأصول الأربعة عليها مدار أمر الدين.